كتابنا زلناه إليك مباركة ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكروا ذَكَرْنَا لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعَشِيُّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواط وآخرين مقرونين في الأطفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمتك بغير حتاب وإن له عند ذناء زلفا وحسن ما أراد عبدنا أيوب إذناء ربه أن مسني الشيطان بنصبه وعداد اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرى